كلمة شريفة جميلة كبيرة كريمة إنها الأمة ما من أمة على وجه الأرض إلا وهي تعتز بتاريخها وتفخر بأمجادها ورجالها وبطولاتها وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار هي أمة نبينا المختار قال تعالى كنتم خير امه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تعمدت أن أذكر الأمة في هذه الحلقة لأنني أسمع كثيرا من الناس يجرد الأمة الآن من كل خيرية ويجرد الأمة من كل فضل ويجرد الأمة من كل كرامة ومكانة نظرا لما تمر به الأمة في هذه السنوات من ضعف وهوان يا أخي الأيام دول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 وإن كانت الأمة الآن تمر بمرحلة ضعف فقد مرت الأمة بكثير من مراحل العز والتمكين فلم تجرد الأمة الآن من كل فضل وهي خير أمة وستظل أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها لا تقل هلكت الأمة ولا تقل ضاعت الأمة ولا تقل ماتت الأمة قد تمرض الأمة وقد تنام وقد يطول نومها لكنها لا تموت أبدا بفضل الله جل وعلا لأن الله سبحانه وتعالى شرفها بحمل هذه الرسالة إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها ولذا يحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه النفسية نفسية المهزومة التي تزيد الناس بالهزيمة النفسية ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم فهو أهلكهم بالضم أي أشدهم هلاكا فهو أهلكهم بالفتح أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك فأمة النبي صلى الله عليه وسلم قد تمرض وقد تنام لكنها لا تموت بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اليأس ولما القلوط ولما نجرد الأمة الآن من كل خير وفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير أمة وستظل أمة النبي خير أمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها أخي إذا أردت أن تعي ما أقول قارن بين هذه الأمة بما شرفها الله عز وجل به من التوحيد وبين أمم الكفر الأخرى قال الله سبحانه وتعالى افنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون قال جل وعلا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار قال جل وعلا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقة لا يستوون كيف تسوي بين من سجد لله جل وعلا خاشعا خاضعا يقول سبحان ربي الأعلى وبين من تكبر واستعلى وقال أنا ربكم الأعلى محاذ الأمة فيها تقصير فيها معاصي فيها تفريط فيها ذنوب هذا أمر وارد وهكذا كانت أيضا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأمة على عهد عليه الصلاة والسلام العاصي والمذنب بل وشارب الخمر بل ومرتكب كبيرة الزنا فلا ينبغي الإطلاق لهذا التقصير ومرحلة الضعف التي تمر بها أمتنا الآن أن نجرد الأمة من كل خير وإنما واجبنا أن نذكر الأمة بمكانتها وأن نذكر الأمة بخيريتها وأن نذكر الأمة بدورها التي وبوظيفتها التي من أجلها خلقت ولأجلها تعثت لتنهض الأمة من جديد حتى لا تزداد الأمة هزيمة نفسية على هزيمتها وحتى لا يزداد كثير من أتباع هذه الأمة يأسا أو قنوطا بل أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة مرحومة في الدنيا والآخرة والأدلة على ذلك كثيرة يكفي أن الله جل على قد جعلها الأمة الوسط بل قد جعلها الأمة الوحيدة التي تشهد على كل الأمم يوم القيامة بين هذا الله سبحانه وتعالى ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيقول الله عز وجل له يا نوح هل بلغت قومك؟ فيقول نعم فيدعى قوم نوح ويقول الله عز وجل هل بلغكم نوح؟ فيقولون لا ما أتان من نذير وما أتان من أحد مع أنه لبث في الدعوة ألف سنة إلا خمسين عاما وما من سبيل إلا ودعاهم إلى الله من خلاله قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلن يزيدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا ما ترك سبيلا من سبل الدعوة إلا وسلك ومع ذلك بعد ألف سنة إلا خمسين عاما يقولون ما أتان من نذير ما أتان من أحد فيقول الله جل جلاله من يشهد لك يا نوح لا إله إلا الله من يشهد لك أنك بلغت قومك فيقول نوح يشهد لي محمد وأمته محمد وأمته قال صلى الله عليه وسلم فتدعون فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم فذلك قوله جل وعلا وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. انظروا إلى هذه الكرامة وانظروا إلى هذا الشرف لأمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم والله ثم والله لن يخزي الله نبيه المصطفى في أمته أبدا. أقسم على ذلك مرة أخرى لن يخزي الله نبيه في أمته أبدا يا أخي أبشر وارفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء أنك من أمة النبي عليه الصلاة والسلام ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت أحمد لي نبي يا له من شرف ويا لها من كرامه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوما قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم الله هذه قلوب الأنبياء قلوب كبيرة قلما تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة والانتقام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس يعني الأصنام والآليات المكذوبة فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني لم يقل فانتقم منه لا ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقرأ قول الله في عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فبكى النبي عليه الصلاة والسلام صاحب القلب الكبير الرحمة المهداة والنعمة المصداة بكا فقال الله جل وعلا وهو الذي يعلم السر واخفى قال الله لجبريل يا جبريل انزل الى محمد صلى الله عليه وسلم فسله ما الذي يبكيه وهو اعلم جل وعلا فالله يعلم ما كان وما هو كائن وما سكون انزل الى محمد صلى الله عليه وسلم فسله ما الذي يبكيه فنزل جبريل إلى النبي الجليل وسأله ما الذي يبكيه فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم امتي امتي اللهم امتي امتي يا جبريل فصعد جبريل إلى الرب الجليل وأخبره سبحانه وتعالى فقال ربنا جل جلاله للنبي صلى لجبريل عليه السلام انزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك الله إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك بل خذوا هذا الحديث الجميل وأخدموا به الحلقة وإلا فالحديث عن الأمة طويل ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الامم وهذا العرض في رواة أخرى في السنة الترمذي كان في ليلة الإسرائيل والمعراج قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرط ما دون العشرة أي في طريقي إلى الجنة مع الرط فقط ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد فبين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم أي في طريقها إلى الجنة في طريقه إلى الجنة أي هذا السواد فظننت أنهم أمتي فقيل لهذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق قال فنظرت فإذا سواد عظيم ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وفي رواية أخرى في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدري بل في رواية الإمام أحمد وسنن البيهقي بسند حسنه الحافظ بن حجر وصححه غيره بالشواهد من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل الجنة من امتي سبعين ألف على صورة القمر ليلة البدر فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل ألف سبعين ثم قال صلى الله عليه وسلم وإنا ثم يحفي ربي بكفه لا تعطل ولا تكيف ولا تمثل فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك قال ثم يحفي ربي بكفه ثلاث حثيات فكبر عمر قال الله أكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن السبعين ألفا الأول يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم وإني لأرجو أن تكون أمتي أدنى الحثوات الأواخر فيا أيتها الأمة الميمونة وانهضي وكوني اهلا لهذه الأمانة وارفع الرايه وارفع الراية وبلغي أهل الأرض دين الله ودين رسول الله على منهجه صلى الله عليه وسلم فأنت خير أمة أخرجت للأرض بالإيمان بالله وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر أسأل الله جل وعلا أن يحفظ الأمة وأن يردها إلى الحق ردا جميلا وأن يحقق لها النصر إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكلمة الكلمة أمانة كبيرة